ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نراه يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق صا ربنا الهادي الودود فضله ملئ الوجود عفو خير وجود فارتجيدا ومن ظالم ربنا الهادي الودود فضله ملئ الوجود عفو خير الوجود فارتجي دوما لضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوا قال Inna Allah la ilaha illa Allah Inna Allah la ilaha illa Allah Inna Allah la ilaha illa Allah Rabbuna